صحابي القرآن في مصر لا إله الله النبي عليه الصلاة والسلام صحابه القرآن على زمن مخالف القرآن الله محمد رسول الله الفضل مع عبد الله بن مسعود صحاب النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في, في مدرسة محمد قرأ في مدرسة القرآن عبد الله المسعود سلم كان عجلا أشوف سلم أو الضحى في يوم من الأيام من أبو بكر الصديق سجن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على الراس مكة جوا عليه. ماذا استيها بالكفار قل من ظل عليه إذا ننظروا ولد جيل راعي إلى غلل لتباعي المتفى عنو على 13 13 13 13 13 قال النبي عليه الثلاث والثلاث كأنه ولد جيبك نعجي يشير من هالنعجات تلح لدى تلشرب الولد قال عمجة هو يعرف مني فالعرض هالبعجات والهنة هالحبارين والهنة ماذا من اعطيك الان الله الله الله الله, الله. اخمده جاء ويعلق لقدرني شيء قبل المليار والقوة لا حول ولا قوة الا لله العلي العظيم من مليون قمر في الجمعات يا ربي من الحرام كما اتبعت الأرض السماء لا الحرام الحرام الحرام. لا يا رب آآ النبي حب كير مقالون فن عمه النبي عليه السلام وثلاث قال لقيني شخل يشي خارط يشي آآ بعد ماتي الولدة ثلاث قال لي النبي عليه السلام وثلاث خارط بصعد ماتي فتر على ذات فكرة بسم الله بسم الله الحبيب الله الله! الله الله الله الله الله الله الله الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله تزبن والله عاصي أنا يا سيدي يا رسول الله الله. طينا الناس الجانب وحضر كل الناس بك. وحضر احراف الناس بسيطة حديث بعد حسيده عليها اخيانه هو اكتراحك كذليل. فسكتان وينف عمجة? علمني شي بسكتان انت تعلم. على ناس قال يبارك الله فيه. راح. لن ان كان بعد. من هذا في الوقت الحديد للنبي وقع في قلب ابن بسعود. فالحافظ القرآن أدن مسعود بعد الذي إذ جهر بالقرآن أدن مسعود جهر به مسعود قالوا على الزبال أشأل ما تتنزل لا يحفظوها في بلدي كيار. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسألة والله فجأت يقوله الله واحد يوفى ياهو اتعلم أقول ما كانت تعلمك على المدين فأل بعيد اقول ايه في والله حظ ما تبقى لك يكين يكون لسل على هاك الشفرة شفرة هاك المريضي كان بي تبعى الضرب ولا هذا الفراسق هاك الشفرة احناك نتعلم الشرين كريضي كان بي شفرت الله قلتها الله ولا على الاسماء ويهم الله حيّا ولا موتا إلا بالله على فرا بالله اريد اجيب بو بو طب نجل على روحي اخل اريد نفس السؤولة الرحمن وعلم القرآن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود حافظ كما أقول قلت حافظ قلت حظ ظورتنا يا عليه علي شو مجد الآن في صدرتك وقت تجي واحد الانسان وقت المقدام اي شيء شو مجد الآن النبي والصحابة قالوا مني فيه يقرأ هالصورة في ضغط من العبو لهذاك والعبو الجاهلات. شي طاقة شكرا فرضاك. قد نسعو قبل انا يا رسول الله. النبي قال له لا انت رجل ضعيف ضعيف. لا ضعيف كيف حيث يكون العين فيه طويل. زنيته كيف ضعيف يشابه. قال انا يا رسول الله. لن يجيبه قال انا يا رسول الله انجلوا يقول هالسؤال ايه؟ يجمع الاب جهلان والأدل هذان فانتقل الله رسل ما عنده الكعبة جسد الظنور الله الجهل فاتلت الله يا ابو الجهل لفعفوز الثلطان يا ابو الجهل ابو الجهل الجماعات حول الكعبة استاذنا القطب ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكركم الفاتحه بعد وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهرت المبارك الرحمن علم انا على قل علمه البلاء داو ابا جهنبك والله الماكر والله هذا الصوت يشبه صوته شريف النبي عليه الصلاة والسلام. ذا نزاد تقنى من القرآن. ذا نزاد من لا اله الا الله. محمد رسول الله. اين نشير كان يستقنى من القرآن عبدالله عبدالله. اين نورد من أن المعرفة الحكب النبي عليه الصلاة والسلامة تعالى الله أبو جهل هل كان الله عليه والله ها في الراعي في القرون والمشعود جمال المحافة كان لكي كان هذا فاحت الله الله الأحمن وعلم القرآن الذي عليه الصلاة والسلام فلقان المحمن عم يا الله الله الله الله الله الله أول كان قال عبد الله من مسعود درو قال أشبك يا مسعود من مسعود دارا عند ابن أبو جهل كان طريق كان مني فصل الله لعنه الله علّى ايده ازلق. مهار قصود مهار قصر معين. مرمو لأخول ابن مسؤول وهو يزا ابن مسؤول في القرآن. قال محمد وعلى من سرعان. قال مستفلق. قال محمد وعلى يا مجلن بعض قوة الرحمن وعلم الغرآن جد كل رواية مرس كينته بقع فالسائل بابني ابني مسعود ابني مسعود وقع فالأرض الثامن سينا على وجه ما ترس الله لها حتى عزيز جاء ربي الله وعبد الله النبي عليه الصلاة والسلام نمشي لا بيجي لا انا مسعود انا الهالي وعلى الله النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة مسحون، أبري ما شاء الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام مطهر جيد، يتلهى النبي عليه الصلاة والسلام جبرائيل النبي جبرائيل أبو جهل شنسوا في هذا المبارز عندما بعد فبحث يا جبراهيم قالوا لا في القحر يا رسول الله غيلة غيلة في جهان جبرا أبو جهل تشعر في الحر. الله الله وذا تسليين وذا تسليين في ربارك البدر بدر رمضان في عشرين رمضان وزرعة بدر الله الله إن فيها ومن يكون في خلف إن فيها عبو جهل جداً لنفعل الحمد الحق الباطل في رمضان ابو جهل وقع مجروح بالغارضة وهك قالوا ابو جهل من ضرب لابو جهل كان فيهم جانجاني قفوة ويهد عمرو خمسطاش ويهد عمرو السبقان قالوا اين ري ابو جهل لعبد الاخلال اللي عرض قال قال تبت معنى ابن جهل ازيزة بنحل عكسر الامن حين رعو ذره ابن جهل جرعه والمسل اللهم الله ابن مشعود يصفع قال انت لها يا ابن مشعود ابن مشعود الوحدين فوض المشركين مهربانين كنت قتلوا في بقر علاين الله محمد رسول الله راحت الله عبد جهل انتفر محشوب بالخضار كما المركز كما سديسة دي أولا أشيء في أربع الأقلال سديسة دي الله أحضره كده سلاوات يا عباد جهل أبني مسعوبة لكي في بعد الله ولكي بعد العزبته أبني ستفايف ومحكين حرفي العزبته الله الله الأفضل عطيشي بحينة فاعلها أبني الله يا ريت يا اسطوره ارفعوا الضغط والضغط اا طلع في الارض برد الدج 12 كمل كمل المغرب قطع راسه بتاع راسه ولا في 70 دقيقه و وشفيا في جريك السلاح انه شفيا حمد وفي جره خلقه لأي مدرجة وصل لديك قاسي الله ورسول الله شاء الله عندي النبي عليه الصلاة والسلام سبرايل الأمين قال سنجد أنها رسول الله قاسلك إن الله